บุ Book ๊กทูห้าสิบเจ็ดเจ็ดและห้าสิบเจ็ดแลาสิบพบหมอเองั้น ب ี่ตัวบิบเองตบบดิฉันมีนัดกับคุณหมอ عندي موعد مع الطبيب. عندي موعد مع الطبيب. ليش ا ن م ي ن تنصب نارك؟ الموعد عندي في الساعة العاشرة. الموعد عندي في الساعة العاشرة. كن شئ ا ي كا؟ ما اسم حضرتك؟ ما اسم حضرتك؟ تفضل اجلس في غرفة الانتظار. تفضل اجلس في غرفة الانتظار. ك الطبيب سيأتي حالاً. الطبيب سيأتي ح ا ل ا تأمينك الصحي. شركة؟ تأمينك الصحي مع أي شركة. دي شان อะไร كُنْ د َ ي م ا ذ ا أ ق د ر أ ن أ خ د م ك ب م ا ذ ا أ ق د ر أ ن أ خ د م ك ك ل م ي ا ن و َ م ك ه ل ت ش ع ر ب أ ل م ه ل ت ش ع ر ب أ ل م ا أين ا ل م و ض ع الذي يؤلم؟ أين ا ل م و ض ع الذي يؤلم؟ دي ش ا ب ر ن أشعر دائماً بألم في الظهر. أشعر د ا ئ م ا بألم في الظهر. دي ش ا ب عندي صداع. في أغلب الأوقات. عندي صداع في أغلب الأوقات. ش ا ن ب ن ا أشعر أحياناً بألم في البطن. ش ع ر ح ي ا ن ا ب ل م في البطن. من فضلك اكشف النصف العلوي من جسمك. من فضلك أكشف النصف العلوي من جسمك. ن ن من فضلك تمدد على السرير. من فضلك تمدد على السرير. ا ل د ل و ه ي ب ي ضغط الدم تمام. ضغط الدم تمام. ดิฉันจะฉีดยาให้คุณ أعطيك إبرة กนะอ أ ต ط กอิบร ة ดิฉันจะให้ยาคุณอ ع ط ي ك หบูบอ ع ط ي ดิฉันจะเขียนใบสั่งยาให้คุณไปซื้อที่ร้านขายยาอ ع ط ي ك ว ص ف าบับลิบไซด ي ลียะ أعطيتك وصفة طبية للصيدلية.